إلهي يسوع أيها المجروح لأجل معاصية أيها المصحوق لأجل أثامي يا من قد ظلم فتدلم ولم يفتح فاه فكان كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامضة أمام جزيلا يا من كان في العالم ولم يعرفه العالم يا من أنكره الأحباب وخانه الأقرباء يا من وضع عليه اثم الخطيه خزي وعاري تعبي وأحمالي طفل بيت لحم معلم اورشلي شافي الجموع مصلوب بال골고ثا اله اسم يسوع بسيا Shab al ghar al الصليب سال الدماء علشان كل اللي فداه لما جيت من القلب اللي تاه عند الصليب بس جد لله